وُجُودُ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ <تصفيق> بِسْمِ اللَّهِ غا اوجد ثم قنولا علمنا يوم ka أقر ما تكلموا الناس في المذجب وكهلا الله عزيز وإذ علمتك الكتاب والحكمة وَالْجِدْلَ مَالَ الله الله, الل الله الله الله الله الله الله يا عبد الله يا يا رب يا رب يا يا يا رب بای فيها فتكون طيرا وَتُبْهِرُ الْأَكْمَذَ عَنِ أَبْرَصَ بِدِّي غَلاَ قال الله يا عيسى بنا مريا منكر نعمتي عليك وعلى والدتك إل أن يستك بروح القدس الله <تصفيق> اللهم المرض nah صل الله محمد، أنا بيرضي سبحانه وتعالى، ماذا بيسعوا؟ ماذا؟ يا عيسى بن مر يا ملك ونعمتي عليك وعلى والدتك إلأيتك بروح القدس تكلم الناس في المسجرة يعني انا اللي عم بشتغل لما ما وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وَيَذَرُ لَنْتُ كَلِكِ تَطَوَّرَ حَيْثُمَا تَرَى وتويري اكن ماذا والابر صدئ اني الله وتويري اكن ماذا والابر وإل تخرج الموت في <تصحيح> وإن كففت بني اسرائيل عنك اذ 公 <嗯 S 2> <嗯 S 1> يرسموا حاجه كده لا ما في غير غير يا اینا يلا الله والله وهذا صوت القراء حشمه وجمال ان الله اول لا علم ان قذف صدقتنا لا الله ما نريد ابدا والله عوده بايكم مضمون الله نا الظلال علينا. الله الله ربنا. ایكم الله أكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه لما تكون لما ده النبي سلام سلام و اذ قال الله يا عيسى بما ما وقال الله يا يس بن مر يا بن مريم أنت قلت وَنَسُبْحُ بِحَمْدِكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقط علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك تعلم Amen. <laughs> مريم انتقون. يا عيسى ابن مريم انتقون. يا عيسى على <طلوقت> الصبح لا ما بين ذي ولا أعلم ما بين ذي اللهم ارحمنا الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أتقون الصراط المستقيم صراط الذين عمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهكذا إقتنان الإيمان في كل مكان من أرض الإسلام عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم. عشنا مع آيات عطرة لما تيسطر من آي الذكر الحكيم تلاها علينا طبيلة الشيخ شعبان عبد العزيز الصيار وقبلها استمعنا إلى شعائر صلاة العشاء ثم فاصلا من الاتهالات الدينية للشيخ محمد سكر ونقلناها لأسمع حضراتكم من هذا المكان الطاهر من رحاب مسجد سيدي عبد الوهاب الشعراني بحي باب الشعرية احتفاء بذكرى القارئ المرحوم الشيخ أحمد سليمان السعدني سعدني